أهلاً صحيحة وسلمت السليم الكثير رحمة الله هذا صلى الله عليه وسلم وتعالى يتابه أهلاً مع الباب العاشر أهلاً أهلاً أهلاً قبل الصلاة وما في إمام من و خطبه الجمعه قبل الصلاه وخطبه العيد بعد الصلاه وخطبه الجمعه واجب ديني واجب ديني لا تصح الصلاه بدون خطبه واذا تعرضت خطبه فان الناس قال وَحَدَثْنَا عُوَيْدُ اللَّهِ مُحَمَرُ قَوَهِيرِ أبو كامر الجحذر قضير بمساين قال جميعاً عن خالق قال أبو كامر حدثنا خالق بن الحال قال حدثنا عُوَيْدُ اللَّهِ عن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخضر يوم الجمعة قائمة ثم يجلسه ثم يقوم قال كما لا يفعلون اليوم إذن السنة أن يفعل الخطيط طائم إلا عبروا إلا إذا عبروا عظرا فلا بس إن شاء الله قاعدك بمرض أو عجز أو زمان فليكون خطيط كاملا لا يستطيع القيام على رجليك فلا بس فرضا أن الخطيط تعمد أن يخطب جميساً وقادر على الضياف الخطبة صحيحة الخطبة صحيحة ومغزئة لكن السنة أن يخطب طائماً أن فضوا إليها والقرقوبة طائماً عند الله يطير من الذهب ومن التجار والله خير ورازقين قال وحدثنا يا أخي ابن أخي التنميم الناس أبو زكريم وحاسم ابن فهو وكره من أبي شئيبا قال يحيى أخبارنا قال الآخران حدثنا الرؤى بسر سلام ابن سنين عن سمال وابن حرق عن جاهل ابن سمع قال كان النبي عليه الصلاة والسلام القوص الثاني يجلس بينهم يقرأ القرآن ويذكر إنا سلام إذن هذا محتوى في القرآن فيها طريقة, طريقة معظم فيها تنكير الناس فيها تنكير الناس هذا هو ذكر الوفد تسعى إلى ذكر الله وضروا البيع البطوة يجلس بينهما جلساً باستراحة باستراحة وليس بالجلسة الطويلة نمش سيسيراً ثم يواصل أولاً وحددنا يحيا ويحفر قال آخرنا روحيتا عن سماعك قال أنباء المجاهر بن سموة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكون ثم يجلس ثم يكون فأخذ مقاقما فمن نباك أنه يخطو جالسا فقد كذبا قلنا يا لو أن الخطيب قادر عطيه الخطب وجالس الخطوة موسيئة الصلاة موسيئة إذا كان معذور وكان بابره البابره كان معذور طيب قالوا هو وهو طب قائما تمنى ذلك انه لا يضطر جالسا وقد كذب فقل والله صلى معذور اكثر من اليهود والسلام عليكم كان باب الظلم كان في روايه انه شكر حديث من من حديث ان عمر رضي الله عنهما حديث زياد بن البيسر باب النبي ابي بالقول تعالى واذا راؤوا تجاره او لهوا ينفضوا اليها وتركوك قائما قال حدثنا عثمان بن ابي شيله ماكم الحسن صلى الله ابو بكر النبي سيما واصحاب ابراهيم الدراوي ثناهما عن جرير جرير بن عبد الحميد الدوفي الكشي قال احمر حدثنا جرير عن حسين بن عبد الرحمن عن ثابت بن ابي الجعفر عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصحو قائما يوم مغرب الجمعات فحمد ها؟ ها؟ كان, يفقه؟ كان يفقه قائما نائم ها اودى ها كان يقوم قائما كان ان شاء الله تعالى سطر طلب طلب كيف كان يقوم كان يقوم قائما يوقن المعاد دائما الحال والمحو خبر واجمل خبر كانت الجمله الحال على كل حال هي حال او حال صحيح. يعني انت ممكن انت تقول كان النبي عليه الصلاه والسلام يخطب يوم الجمعه الجمله مفيده ولا مش مفيده مفيده بناءا الحال بيكون فصل شيء زي اهي دائما افضل ولذلك ارمنا حال احسن معهم كان النبي عليه الصلاه والسلام راغب يوم الجمعه فجاءت لما كانت استنى عند ابن لكن عشان الفضله يا بنت طيب فجاءت عير من الشام فانفتل الناس اليها حتى لم يطال الا 11 رجلا فانزل هذه الايه التي في الجمعه واذا راوا تجاره او لهوا من فضوا الي وتركوا صايمه في الايه هذه وفي الحديث هذا كلا ايه مبينه حق هل باطلهم العدل قال محدثنا ابو بکر قال عنه عبد الله عن حسين بن عبد هذا الإسنال قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يفضل ولم يقل قاكما فراحة تدنا رفعت من الأيب الواسطي فراحة تدنا الخالق يعني الطحان خالد بن عبد الله الطحان وكما تستطعون خبر؟ لما بقى فيما نحن قلنا بقى نفسه الله يمرضيك بقى نفسه مرضيك قالوا كيف ذلك؟ قالوا وزن نفسه مرتين بفضة، وزن فضة وتصدق بهذا الوزن مرتين يعني مرة يطلع خمسين ستين ويتصدق خمسين مرة, مرة يطلع ستين سبعين مهم. يتصدق مرتين تبدا نفسه من النقر يقول باع نفسه من الله مرتين تصور كلمت مرتين؟ يعيز يأكد أمر، اختفان طب من من منها لو فين لو بسلطة ومع ألف لهم ألف في القصبية مئة ومئة ومئة ومئة ومئة ومئة ومئة ومئة ومئة رجل هذا الناس وإنه مرضى خل من عقله رحار فقال عن مصير ومن عبد الرحمن عن سالم وابي سكيان ماذا سكيان؟ هل تعرفون؟ محمد محمد بن علم يالله يا محمد بن علم غيرت من الدروس فترة هذا الرجل هو طلحب منه أبو صفيان عنجابيه طلحب منه لا معكم تغريب أو كنة العين لا معكم كنة العين من كل مساعدة أسناء أبواف أبواف المسجرات أبواف تحتاجه بساك بسنة كل مساعدة معنى يا أخوان طيب اسمه أبواف طوحة منافع عن جاب معروف أبو سبين عن جاب طوحة منافع لو معنى التقريب الآن كنا جئنا الترجمة كاملة أو تغذيب التغذيب نجيب الترجمة كاملة قال عنجاب ابن عبد الله هو أبو عبد الله بن حضار. حسن بن بن حضار. قال كندب عن دبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة فقدمت سويقة قال فخرج نسولين فلم يبق إلا إثنى عشر ودولها أنفيهم قال فأنزل الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا من فضوا إليها وذركوا فقائما إلى آخر الآية قالوا حتى دخل اسماعيل السالم فلقبره وسيم فلقبرنا قصي عن ابي سفيان وسالم بن ابي جعفر عن جابر بن عبد الله لدينا ان بين اشره بينما خطه الميم او حذفت الميم تخفيفا الا اصلها باء بينما بال زمان بين ان النبي عليه الصلاه والسلام قال يوم الجمعه انطلمك عير إلى المدين فتد رأس عبد رسوله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبقى معه إلا إثن فيه أو وكر معهم قال ونزلت هذه الآية وإذا رب زارنا قبلها ولمفضوا إليها وتركوك قاطمنا قالوا حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعب قال حدثنا الشعب ابن الحجاج من الولد عن منصور ابن المعدمر عن عمر ابن المطرة عن جمل المواتر عن أبي عبين عن كعم بن عجرة وعبد رحمان ابن, ابن أم الحك يخطب طاعدة سبحان وقع في جولة ابن الله. قال انظروا إلى هذا الزبيت يخطب طاعدة فقال الله تعالى وَإِذَا دَعَمْ تِجَارَةً أَوْلَأَوْنِ يَفْضُ إِلَيْهُ وَتَرَكُوكَ طريب أشياء كانوا تنظرون ونقول آه آه نعم تستدلي منها مباشرة آه نعم هذا كامل عزر صحابي جميل رأى الرجل هذا يخطو جالس ظلسين بطنك أن نضيبنا لها فلانا سطح الطيام ونحو هذا فقال انظروا إلى هذا الخبيل يخطو طاعداً قال الله تعالى وَإِذَا رَأُوا اِتِجَارَةً أَوْلَوًا انفضوا إليَّا وَتَرَقُوا فَطَعُوا مَنَا كم باباً ينبو قرأنا؟ أولاً بابين بابين؟ الباب الأولى ما يكون هناك؟ أولاً أولاً؟ أولاً؟ من الجلسة، طيب بخي بخي ما هو ايه الخطوتين بعد الصراط وصوب ان بعيد خطوتين ها طب المقصود من هذا الباب ايه بكتب كان اذا خطا خطا قائما تحكي عن هذا الامر ولا نفس المعنى بالضبط بكتب في راجل غلط بس مقصودي الباب الاول تحت بيال أن الكفتتين قولوا السلطة سيكونيش بعد السلطة طيب الباب الثاني بقى تأكيد أنه كان هاتفه طائمان والأمير هذا خضر جالسا فأنكر عليه من؟ تعب ابن عزرق صحابيه جديد بقى تغليط من ترك تركين ديوم معه فلو حدثنا من حسن علي كلوان حدثنا أبو التوبة من؟ أبو التوبة التوب لو عرفنا. ها اشربوا طالبا ابو سليمان بن الربيع ابو سليمان ايه حلبي ابو الحلبي العكي طيب يقول بلغ توفيقكم حدثنا معاويه بن كلسلام عن زيد يعني اخاه زيد بن سلام سمع ابا سلام قال حدثا الحكام من, المي... من ابن مينا أن عبد الله بن عمر وعبا حبيل حدثا أنه ما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد مين مريم والمين بركنات كم درجة؟ ثلاث درجة الدرجة الثالثة يجلس عليه من يعل السلسان يجلس عليه من يعل السلسان يعلم؟ على الثانية ويجلس على قال يقولون أغلبكم يقول على عواد جمبره طيب لا ينتهي لأن أقوامه عن ودعهم لجمعات أو ليختملنا الله على قلبه ثم ليختملنا من الغافلين حسب الله مرحبا باغ تقديم قالوا حدثنا حسن بن ربيع وابو بكر بن أبي سيدة قال حدثنا أبو الأحوال بن عن سماك عن جابر بن سمور قال كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاة قصدا يعني معتدلا وخطوة قصدا معتدلا قصفا قالوا حدثنا أبو بكر بن أبي وابن نميل قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكرياء ألا هدها لسماك بن حرب عن جابر بن صمت ألا كنت أصلي مع النبي عليه الصلاة الصلوات فكانت صلاة قصدا وخطمة قصدا ألا في رواية أبي بكر زكرياه عن سماك ألا هدها محمد بن نتن أمو موسى العنز وقبل السبب ألا هدها العبد الوهاد عبد المجين عن زعبر بن محمد عن أبي عزيزي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فطرة مرق عينا وعلى صوته أستاذ الله حتى كأنه مؤذر وجيسي يقول صفحكم ومسلاك الإنسان يقدر الإنجان يقدر النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأوصال في هذه الهيئة إلا أن يكون هذا بركة ربكم يشغلوا عن صوت الخطة عن موضوع كل واحد بيعلم صوته لا يحسن أن يكنفه تتقطع صوته ده بيعمل ايه ا عباله حاجات فلو صدق فلا يشق على نفسه ورب الرجل يريد ان يضع صوته فينسى طاع المفعول فيضع ان المفعول وانسى الفاعل فتلتبك تلتبك علقه فالمساله يعني اذا استطاع ان يقلل من جعل صوته في هذا بقدر ما يتأكد من المصلحة لا تفوت على مدسك مصار أخرى هي أهم هي أهم فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فعل هذا لا يبوت شيء فإنه يحى إليه عليه الصلاة والسلام يحى إليه والخطوة يحسنها ويغطنها اما بعضنا ادارات لا ينفع الصوت فاننا نشغل حالنا بامور اخرى عن الامور اخرى كثيره يذهب عليه تماما ولا يستطيعين الموافقه وهذا لا يطرح سبب من هذا ايه اننا لسنا موجودين خطه يعني لا لا حتى اقتصار وانما الخطب هذه بالميراث وبالدرب ممكن لو واحد قاعد سنه من الخبذه سنه من الخبص ياثر عليه على الانطاق على الاداء على الصوت على البلاغه على الصراحه زي زي ما شاهد عمير كان لو واصفلك من عند انتوا ده عارف من قول الله بقوله بدل سبع من الشيء اللي قلت لك فيه يلا الله قام يقول صفحك ومساك ويقول بعيد وانا وسعك هاتيك شو شوف الف... المسابة هذه وهذه قطعة صغيرة هل المسابة شو قلت من يومها إلى الآن؟ كل الناس يوم يوم وانتظر ما قدمت؟ لذات هو يوهر الغاب تقول له يوم نزل القرآن ما قدمت لذات اتت فوق الساعه اولاد وما اعرفش ايه كل العاد جوحو شويه وانا راجع ما فيش سوبه الحديد ده انا عايز بالذات انا عايز بالذات اللي اللي بيصبر ما فيش شغل اصلا احنا كده بندرس كويس هو انا متوليه ومطال يعني خدني بس انا ويقول اما بعد كلمه تفضل سنه مؤكده فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدى الهدى, الهدى محمد صلى الله عليه وسلم شرى الأنور المهدى ذاتها وكل هدى الضمانة ثم قل أنا أولى مؤمن من من ترك مالا فلكا ومن ترك دينا أو ضياعا فأجير عليك قالوا حدثنا عبد, عبد بن حميد أبو محمد الكشف صاحبه أخذ قال حدثنا خالد بن مخلق القطواني القطواني نسلة لا إنما هي وطنة وليست نسلة قال حدثنا سريمان بن بلاد قال حدثنا بن محمد عن أبيها أهل البت قال سمعت بجابر بن عبد الله يقول كانت قطوة النبي عليه الصلاة والسلام يوم من الجمعة يحمد الله ويمنعه ثم يقول أنا يقول عليك من ذلك أخذ على صوته ثم صاق الحديث بمثليه قالوا حدثنا أفكر ابنها بشي قالوا حدثنا وكيه ابن ابن الجرح من مريك الواص أهو سوفيان كان من عباة الكوفة وزهد ومع ذلك كان إيه؟ سمينة كان مدينا قال الله رجل أنت عاب من وزهيدها هو سمينة قال لفرحي بالإسلام بفرحي غير وقاعد اللي أخذ ابن عمر بالطبع ها؟ غير وقاعد ابن عمر ها؟ مش اللي أخذ ابن عمر اسمه نافع. نافع. نافع. نافع. نافع نافع نافع نافع طيب عن سوبيان من سوبيان احنا؟ افتاولي بشكة ولا رجل. احنا دائما نقول ايه؟ ده ب في سعد بن صفيان الثالث في الاسناد كل حدثني فلان شيخ ويجي بعده انما هنا بالنسبه ده صفيان والثالث الترتيب هنا ابو بكر بعدين وكيع بعدين صفيان ابو الثوري صفيان ده هو اما نجيء في درجه هو ابن عيين عن جعفة عن أبيه عن جابر الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله وعذن عليه بما هو ثم يقول من يهد الله فهو فلا مضلل ومن يضل فلا هادي وخير الحديث كتاب الله ثم سطح الحديث بمثل حديث الحديث الفقين لنبرك رضيكم لحضوة الحاجة آه... مطوضة شوية يقول حدثنا لا يشحبه في قراءه ومحمد ابن المتنى من محمد ابن المتنى <تصفيق> أبو مرسل ممتب بالزن العنف قيلهما عن عبد الأعلى قال ابن المتنى حدثني عبد الأعلى وأبو هنمان قال حدثنا من زاود يا ابن مان زاود ابن أبي معنى؟ عن عمر بن سعيد عن سعيد ابن جواج عن ابن عباس أن ظلماذا منه قدم مكة وكان من أسد شنوأة وكان يرطي من هذا المكة لكن يرطي ايه؟ بالطلاثة مش مش بالقرآن عن ابوانه؟ يقول وان الله يقول لا فسمع سفهاء من المكه يقولون ان محمدا مجنون فقال لو اني رايت هذا الرجل ان الله يشفي على يديه على يديه قال انا اطيعه فضل محمد اني ارقي من هذه اليد وان الله يشفي على يد من شاء فهذاك عدم كلمه وشك الله له وهو الطفل يقول فهل لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله فهما مش يقول إن الحمد لله يقول إن الحمد لله إن شوف حظه وقيله الحمد الحمد كل لله جميعاً واحد إن الحمد لله نحمد فاستعين رب داري كل ويبن هذا يعني غير العبد من يأهل الله فله مضيبه ومن يضيب فله هاليا لك واشهد أن الله وحده لا شريكا وأن محمداً عبده ورسوله أما قال وقال أعد علي كلماتك شكراً قال أعد علي كلماتك هؤلاء فأعادهن علي رسوله بسر رسوله فلاغم الله قال فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول الصحر وقول الشعب فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء ولقد بلغنا نعوس البحر يعني في البلاغة ضيب البلاغة قال فقال هاتي يدك هاتي يدك هكب وبايعي على بسنا قال فبايعي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قومك قال وعلى قومك مان لنكبير قوما قال وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سريدا فقروا بقومك فقال صاحب السرين للجيس هل أصبت من هؤلاء شيئا أو أصبت من هؤلاء شيئا فقال رجل للقوم من أصبت منهم متنهارا قال هل اصدق من هؤلاء اشاد قال رجل من القوم اصبت من اصبت منهم الضرب فقال رضوها فان هؤلاء قوم مظلمان اخذنا منهم معلوم كده كنا بننزل بيه الى رضوها فانه لا قوم ومظلمان لهم ايه ذمه والله دي راسهم ان هؤلاء اسلموا اه بس ها بس محترم مرسل بن عبد الله نار عبد الله الحمد حسنا الله أننا برسيل صحابة رسيل صحابة حجر ما شفاه شافة؟ شفاه شافة عيه قال أحدثنا يا صريجي بن يونيس قال أحدثنا عبد الرحمان بن عبد الملكة بن أبدأ عن أبي عن واصل بن حيان قال قال أبوائل خطبنا عمارا فأوجد دعاب له فلما نزل قل يا أبا ليكو الله كن يتعمى أول لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت من نفست يعني قولت شوية شو أنا من طول الأيام من خطمها قولت شوف <تصفيق> الصحابة الزليل خفف فلو طولت شوية في حد يطلب الأيام ذي ينتقل نادر لو شفت فلو كنت انا متنفسه فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول ان رسول صلاه الله عليه وقصر وقصر خطبه ما انته من فطر يعني علامه واماره اكيد على الفطر فاقضي الصلاه واقصر الخطبه وان من البيان سحر بلغه صاها قد تكون سبب لبدايه الناس وقد تكون سبب لمواتج الناس كم من واحد مبلغ في الظلام والشر في ظلمته ايما باننا ان الخطبه لو كانت مثلا ربع ساعه في كل صلاه نصف ساعه ليس هذا المقصود مثل الخطبه ساعه كل صلاه ساعتين ليس هذا هو المقصود انما هذا امر نسبي أمر النسخي بارك الله فيك الخطبة بالنسبة للخطب والصلاة بالنسبة للصلاوات معنا يا إخوان؟ مش تعمل بقى صلاة إيه؟ خطبة ساعة وبقابين تجي عند الصلاة تنقرها نقفة مان فعلا؟ غض ما فيها ولا خشعة فيها اتايت فيها اتايت فيها فيه. مش معناها ان مسألة نسبة وتناسب واحد إلى اثنين واحد إلى البعض يا سيدة المقصود ده قالوا لنا ان اجزاء التقوى, التقوى. في نقطه الطبعه عشان كده سميت ان قداشه نقطه العقد انت حضرتك بتقولش حالي ااا المسلم اه رحم الله الله لكن هي الموجهه في نقطه الطروه والبيضه والطبعه <تصفيق> يعني قضايى حاجه نقطه طروه حاجه غلب الشيخ رحمه الله جماعة برسلاء جلس المستقبل وذكر الموضع أخر من إبلوية هذه الثلاثة عيات ما نقول؟ وليست خاصة بعطل النكاح لما يتقال في الخطب والمحضرات في النكاح في غير هذه المناسبة أيضا عند الحاجة ففيها بركة عضية وفيها حيال السنة معنا؟ قال وَلَقَدَتْ أَوْوَقَرُوا بْهَا بِسَيْدِ وَمُحَمَّدِ بِنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنْ عَبْدِ اللَّهِ قال أحداً أنا وَفِيعُ مَتَ عَبْدُ لَكَ وَفِيعُ؟ قال ما سُكيان؟ لا لا وكوفي عن كوفي كوفي عن, عن عبد العزيز بن آيان رفاية عن تمين ابن طامة عن علي محمد أن رجل خطر الجبيعة عليه الصلاة والسلام فقال من يوضع الله ورسول الله فقضى رسول ومن ما فقد غواء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسال خطيب أنك قلوا من يعصي الله ورسوله فقال من يوضع الله فقد غواء مع الأخوة الآن نرى السياسة والجنطرة يقول الأدارة الأنظم اللبي عليه السلام النبي عليه السلام فقال من يقضى الله رسول الله ومن يعصيه ما فقال إيه أذوه فقال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت سالك من أجل كلمة من يجب ما إنه جمع بين الطبيعين ولم يفرق بينهم وكان الأحسن أن يقوله من يعصي الله كما هو نص القرآن التنزيل هذه مثل أيضاً بارك الله فيكم الجمع بين الضميرين يشعل بالمشاوات معنا؟ وهذا خط وليس بالبلاد أيضاً قطمة تحتاج إلى تفصيل الضمير تفصيل الضمير وعادة من الأبعاد وإن عندنا بقى في الأحاديث والضمير ثلاثة ما كنا فيه وجدنا لو في كلمان أنه يكون الله ورسوله حفى إليه مما سواء جمع بيني ضميرين هذا ليس موضع خطبة هذا موضع إخبار لما الخطبة غير الإخبار عند خطبة فيها إنشاء تل فيه شكل إنما إخبار مجلد الحديث لما سبيل أبو لكن هناك خطبة يكره هذا قال حدثنا القديمة بن سعيد و أبو بكر بن الحمضري إسحاق بن أورغي جميع عن ابن عيلي قال كثيباً مهتدنا سكيان عن عمر طبعاً سكيان هذا هو ابن عيلي قال عمر هو ابن عيلي سمع عطاء يخبر عن صفوان ابن عن أبي أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يطرع عن المنبر ونادوا يا مالك يعني بما كان يخبره النبي ويذكر به صلى الله عليه وسلم ناد يا مالك يطرع علينا قال إنكم ما كفرون آية قال وحدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن دارين هذا الشكل مخارجنا وهذا الشكل مخارجنا وهذا الشكل مخارجنا وقلنا لما آية لما بلد نعيو المهري قال المخارج حتى يعني شقع نفس الأمر وقال إن طبق تفجع من أحبة كله وفناء نفسك لا أبى لك أمزع. إن تبقى تفجع من أحبك كله قال أخبرني يحيى بن حسان قال عددنا بن بلاد عن يحيى بن سعيد عن عمرك بنت عبد الرحمن عن أخت بنت عمرك قالت أخذت قال والقرآن المجيد من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجميع وهو يفرع به على المندة في كل جمعه صحيح لو فعل هذا الخطيب في بعض الاحيان فانه يحيي سنه من سنه النبي عليه الصلاه والسلام قال احد التنيه ابو قال احضر ابن وهب عن يحيى بن ايوب عليها بن سعيد عن عمرو عن أهن عمر بنت عبد الرحمن كانت اكبر منها اميل الحديث سليمان بن نبلاء قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر انظر وكتبوا انظر قال حدثنا عن القبيبي عن عبد الله بن محمد بن معان عن ابن ابي حارث التابي من الرومان قال طلحت تط من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقوا مياه و دنن قال وكان التنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبا التنور آلة الخطة يغبز فيه معناه أعلى وطيء وأسهل واسهل أعلى وطيء وأسهل واسهل أعلى وطيء وأسهل واسهل لا أعلى يقرأ بيه تقسيم على خطتين يقرأ بيه نريوه ده اتلوته له اتلوته على القبطه يقول مهددا لعمر النبط عمرو بن منيا عمرو بن محمد الله ارحتذر محمد بن اسحاق ولا الله ابن وقر بن محمد ابن عمر بن حزب انصار عن يحيى ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن عن أمي شامل بنت حالفة ابن العمر قالت فقد كانت تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتين أو سنة وبعض سنتين وما أخذت قال والقرآن مجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأوها كل يوم جمعة على المنبر إلى خطب المنزل قال وحدثنا أول وقربنا بشيء قال أحدثنا عبدالله بن كريس عن قصين عن عمار بن رقيبة. قال رأى بشر بن مروان على المنبر رافع يده فقال خبح الله آتي ليده فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد على أن يقول بيديه هكذا الدعاة. الدعاة في الدعاء الدعاء يقول في هكذا يشير بالسلمة والكسلمة وأشار ربو صبره المسبحة إن الله يرفع دين ولا المأموم المستمع يرفع دين المأموم يؤمن لا بس لكن في نفسه في السلم لا يجهر يشعر بي حاجة قريبة تأمين يعني هذا ما يجهر انجل ما تخضش ابدا يظهر بس جاب زمنه انما سيره بيخلص طب هو ايه وتصلي على النبي عشان تفهم سيره البطه معناته ولو عطس واحد اما تشمته يقول سبحان الله هو يحمد برضه بس عشان لا هو يحمد في السر وإن ده برضه يعني هكذا بيش ألحك الله صحيح اللي هنتشوز ضرق برضه برضه قد أنه برضه وقلنا إههه الدعاء نعم إله ورده لو كده أراب في الاستسقاء أراب لو فعله كده هذا في غير الاستسقاء وليس بالخط بالخط ما ينحل أرابنا يا 3 درجه 3 مقاومه في الاستقرار يعني يذو حتى يبدو يذو غاص ويظهر مضيعه اما في الخطه فالحظ الاشاره الحظ في الشمال في الاستقرار الاستقرار الله عليك يقول قائد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجيب على ان يقول بهذه اكه فالشرف إسرائيل المسجد قال حدثنا خطيفة بن سايل قال حدثنا أبو عواني عن حصير بن عبد الرحمن قال رأيك الإسر بن دروان يوم الجمعات أو يوم الجمعات يرفع يديه فقال عمار بن رؤيك فذكر نحوه فقال رأيك بن حياتي يا جمام ويضح طبور قال نعم والسهمة التعاق للتطوير للتطوير يعني ايه لا لا يدعو ولا يقضي يدعو ولا يقضي وادعو بجوامع الدعاء يدعو بجوامع كان عليه الصلاه والسلام يحب جوامع من الدعاء اجمع وبالمعذور لو تمسك بالمأثور خير و وكف يعلو وقال عمار عمارة بن ربه ذكر فأولا تحية والكبان والكبان قال أحددنا أبو ربيع الزارض وقلت أيبا بن سعيد قال أحددنا حمال وابن زين عن عمر وبينار عن زابين بن عبد الله قال بينا النبي عليه الصلاة والسلام يخطبوا يوم النمعة إجزاء أرضن فضل النبي عليه الصلاة والسلام صليت يا فنان قال لها أبو ركع قال أحددنا أبو ربيع الشيء وعفور مدورة دين عن علي, علي عن أيوب عن عمر عن جاب النبي عليه الصلاة والسلام كما قال عماد ولم يخطر الحديد قال وحدثنا كتيبة بن سعيد وإسحاق الإبراهيم قال لكتيبة حدثنا وقال إسحاق أخبرنا سفيان عن عمر سمع جابر عبد الله يقول دخل رجل إلى ما؟ دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطر يوم الجبعة قال صليت أصليت؟, أصليت قال لا قال قُنْ فَاصَلُّوا يَرْضَيْكَ وفي روايتي قريبة قال صَلِّي وَرْضَيْكَ عَقَيْبًا معلومًا أن هذه في حيث المسجد وهي مؤكد فلا تطرق والخطيب حتى أفضل الناس يدخل ويجلس حتى إذا جلس الخطيب بإستراحة قام يصَلِّي وَرْضَيْكَ عَقَيْبًا قال ليس من السنة مخالف السنة الصواب تطرق قبل أن تجلس تصلي ركعتين فقط ما أنك تخذ والمؤذي المؤذي. هل قربت أذانك ولا تشتغل الصلاة أحسن أحسن الأحسن تشتغل الصلاة ركعتين سنة هتا كنه مع المؤذن مثلا تستمع بك لا تنتظر حتى انتهي المؤذن من أذانك فإذا بدأ الخطيجة تقوم أنت تصلي أو تصلي ركعتين تشغل بهما لا ليس من السنه كده لما السنه اول ما تبتدي بتتهيئ نفسك ثم تجلس طب تقف على المنبر تخف في وقت عاده الخطيب ليس على المنبر لا تصلي ولا لو طهر يعني فاهم ها ايش وقفه الجمعه؟ يعني مش عايزه اقول قال من ايدى هنا يرد الفجر تمام يقول قم وصلوا ركعتين وفي روايه النبي صلى الله عليه وفي الحديث او في روايه أخرى أنه سليل بأي مع قال معنا يقوم حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حبيب قال ابن رافع حدثنا عبد الحزار ألا أطبرنا بن جريد ألا أطبرنا عمير بن دماغ نفس مع جامير بن عبد الله يقول جاء رجل والنبي عليه الصلاة والسلام على مبريق يوم الجمعة يخطبه قال لأه فرق أركع فاركع أين قال لنا فقال أركع ألا حدثنا محمد بن مشار بل قال حددنا محمد بن زعر قال حددنا شعور عن عمر قال سمع بحيات برم بن عبدالله أن النبي عليه الصلاة والسلام خطر وقال إذا جاء أحدهم يوم الجمعة قد خرج الماء فليصلت ركعته قال حددنا قطير بن سعيد قال حددنا ليب قال حددنا محمد بن روح قال حددنا ليب عن الزبير ما اسموء ها محمد المسلم لتدرس الجعطين المكي أجمع وهو أبو زبن المكي بالك عن جال أنه قال جاء سليف الآتقان يوماً بمعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً عنه بريك فقعد سليف قابل أن يصلي وقال رمضي عشر السناء أركعت ركعتيني قال دا. قال قم أركع عماً قالوا حدثنا إسحاب الإخراهية وعليه ابن كلاهما عن عيسى بن يونس قال ابن خشره أخبرنا عيسى عن أعمس عن أبي سفيان عن جابر أبو سفيان عن جابر ابن عبد الله قال جاء سليك الغفقان يوم الجمعة فرسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبه فجلس وقال له يا سليك قم فرك ركعتين وتجوز فيه ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة الذي ما وصله موه قد يرجع ركعتي ولي يتزوج فيهما ده حديث تعليم دلخطة. يعني هل يجوز ام لا هل يجوز ان الفقيه يتكلم مع الناس أو يعلم واحد الناس حديث يعاقب الباق من اجل هذا طلع حدثنا شيبان ابن فروض طلع حدثنا سليمان المغيري قال حدثنا حميد بن قال, قال ابو رفاعه انتهيت الى النبي عليه الصلاه والسلام ووقفه قال قلت يا رسول الله رجل مريض جاء يسلم عندي من مدينه قال فاقبل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وترك البطنه حتى انتهى اليه فاديا بالرسول حثته القوائم حديدا قال فقعد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمه بما علمه الله ثم اتى البطن فتم افشه ما الله إلى النزل من عجل وجلس على كل سنة علم رجل ثم عادة والناس حضرون ينسطون عادة وعتمت الضد باكم لا يكرروا في صلاة الجمعة قال حدثنا عبدالله ابن أسلم ابن قام قال حدثنا سليمان وابن ملال عن شعر عن أبيه عن ابن أبيه رافع قال استخدق مروان أبا وريرة على المدينة وخرج إلى مكين فصلى لنا أبو غيرك الجمعة وقرأ بعد سورة الجمعة طيب فقرأ بعد سورة الجمعة بمكعة في الآخرة إذا جاء المنافق والمنافق إذا جاء أبونا بكم طيب إذا للآن بارفقكم هيقرأ ثم سبح سورة مكة العالم وهنا تكف ديت وغش وإما سورة الجمعة وأميك. طيب لم يقرأ بسيء الآخرة الصلاة صحيح عن السكر هذا الاول هو الافضل والاكمل فكان يشك الناس بهذا لا منه. لو ترى اقل من هذا او غير هذا الفصل قال فادركت ابا هريره حين انصرف وقلت له انك قرات بسرطين كان عن علي بن ابي طالب يقرا بهما بالدوفا فقال ابو غيري اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوما الجمعة that's coming up. قالوا عدتكنا كتابة بن سعير وكتابة بن أبيشي بلغة البتنان حاتم بن اسم عبيد الحياة قالوا عدتكنا كتابة قالوا عدتكنا عن الدرورة دين كلاهما عن جعفة عن جبيهي عن عبيد بنال بن الدرافة قال استخدقنا الله أنه أمر غير بالمثلين غير أنه في باية حالة مختلف السجد في السجدة الأنفرة على الله وفي الأمزلات العزائف المنزل وفي رواية الرعاق العزيز مثل محبيب شيء أيمان بن جميل قال حدثنا يحيى ابن يحيى أبو الزكري أن يساوي قال أوه أكلنا بشيء والإصحاب تميعا عن جميل قال يحيى ضرنا جميل عن إبراهيم بن محمد ابن عن أبيه عن حبيب السلام قول النعمال بن بشير عن النعمال بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأيدين وفي النموعة يسمى اسمه بكلامه وهل أتاك قال لو أين اجتمع العين في يوم معهد يقرأوا به من أيد من الصلاة ومعهد أن اجتمع العين في يوم واحد فإن الناس لو نقصر لألا يجمعوا مصادة العيد لو نقص ألا يجمعها ولكن يصلي بدل الجمعة ظهرًا ولا يلزم يصليها في المسجد معلم؟ وهذا الباب الرخص الباب الرخص طبعا الجمهور يقولون بأنه يصلي على العيد على خذة والجمعة على هذا الجمهور لكن الصواب أنه من الرخص في يوم العيل إذا اجتمع العيل والجمعة فإنه يرخص له أن يضبط الجمعة ويصلي ضرراً بدل التجميع لأن في التجميع مشقة تجميع في فيه مشقة وفيه تهيب وفيه الضغار وفيه إنصار وفيه إطار ففيه هذا من المخفيف واللاجع قريط آخر يقول لا لا يصلي الجمعة ولا ضر ولا يصلي العاصر ماذا القول ضعيف؟ مهجور هذا القول إيه؟ ضعيف ومهجور فعنا يكون ضعيف يقول حدثناه الخطيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عن إبراهيم بن محمد بن بشير بهذا الإسمائي قالوا حدثنا عمره الله قال حدثنا سفيان حرايين عن ضمن بن عن عبيب الله بن عبد الله قال كذب الضحاق بن قدس إلى جمال بن بشير يسأله وأيضاً وأن الإنسان اجتمع الأيض وزمع يوم واحد في طائبة من الناس طبعاً آياب دوروسة الإمام في المسجد والمؤذن في المسجد ما تلتوش المسجد الإمام نفسه لا تلتوش المسجد في جيو لو ما حضر إلا اثنين ولا ثلاث ولا أضوأ ولا قريم ولا كثير لابد أن يكون الإمام في المسجد عام الخطة والمؤذن بوجود أدن وكل شيء لشأنه يلتوك المسجد في المسجد لا يصل فرض الناس لكن ايضا المسجد فيه جمعه لا تُصلى الجمعه فيه ولا تُقرأ ولا يعطل من الجمعة ولا يعطل ايه من جمعه تركوا الله قال وحدثنا عمرو الناطق قال حدثنا شعبان الحارث عن ضرب مسعين عن عبيد الله بن عبد قال كتب الصحاح ابن قيس بن العمام بن بشير يسأل أي شيء نقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى صورة الجمعة وقال كان أقرأ هل أداك يعني هل أداك حبيث الله قال باب ما يقرأ في جون الجمعة قال حددنا وقبل نبي سيد قال حددنا عبد بن سليمان عن سفيان عن مخول بن راشد عن مسلم المطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اقرا في صلاه الفجر يوم الجمعه الم الف تنزيل السجده وهل ادا على الانسان يوم الدهر وان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقرا في صلاه الجمعه سوره سوره الجمعه والهنا الحق طب انت لما تقرا الف لام مين تنزيل قصدك فيها لذات خلق الانسان وكيف بعد والنسور والحساب معنا تذكير بخلط بذات خلط الإنسان وما أعد لأي زاده وما أعد لأي النار التذكير بنعم الله أن أدعى لنفس الأرض فيها نفس المعالم طريق صورة الجمعة والمنافقون الجمعة تذكير بأحكام الجمعة صلاة الجمعة وطلاة الجمعة المنافقون فيها بيان عصاق وخذار وسهات منابطين تحذير من صفات مخلال قال وحدثنا ابن رميم قال وحدثنا أبي قال وحدثنا ابو كريم قال وحدثنا وكيع كلاهما عن سبيان بها قال وحدثنا محمد بن بشار قال وحدثنا محمد بن جعفار قال, قال وحدثنا شعر عن مخورا بهذا الإستاذ الزور في الصلاطين الكتين كما قال سفيان فرحددنا من زهير بن حر فرحددنا وكيعه عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمان الأعارف عن أبي هريض عن النبي عليه الصلاة والسلام النوم كان أترعه المجري يوم المعادل عن ابنا فيه بن نزيل أستجدع وهل أدى على الإنسان فرحددنا لأبو الطاهر فرحددنا عن إبراهيم بن عن أبي عبد الأعرق عن أبي غريرق عن النبي عليه الصلاة كان أقرأ بصحي يوقع الجمعات يعني بلا من تنزيل بل في الرجعة الأولى و الثانية أن على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مهدورا بغو الصلاة بعد الجمعات خلق حدثنا يا حياميح متى عدونا هناك؟ التنميم ليس أبوي أبو زكريا قال أخبرنا بن عبد الله عن سهيل هوى النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي مروان سلمان عن النبي ورضي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا الجمعة فليصلوا بعده اربعه قال حدثنا ابو بكر بن شيبه عمرو النار قال حدثنا عبد الله بن ابليس الاولي عن سهيل عن النبي عن ابي ورضي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صليتم بعد الجمعة فصلوا اربعه زاد عمره. يرويك قال شيء فصل ركعتين في المسجد وركعتين في الدار واجئ انت مخير في اما تصلي ركعتين واما تصلي اربع ركعات لا باس اما تصلي ركعتين في المسجد وركعتين في البيت لا بس. في لا باس كل هذه لا حرج فيها أردت أن تكتصل على ركعتين في بعد الصباح لا بأس كل هذا جائز قال وحدثني زهير المحر قال حدثنا جريف قال وحدثنا عمر الأنض أبو قريب محمد أعلى قال حدثنا أبو عن سبيان كناهم عن سبيان عدبي عن أبو قريب قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان مصليا بعد الجمعة فتصلي أربعاً وليس في حديث الجليل في حديث الآمن قالوا حدثنا يحيى بن يحيى بن محمد بن روح قالوا احقرنا لدينا قالوا حدثنا بطيبة قالوا حدثنا لدينا عن ناجح عن عبد الله نوع كان إذا صرى لهم عتح من صار فاستجد سلسة لدينا ببيته وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع أبو ذلك قالوا حدثنا يحيى بن يحيى قالوا كردت على ماذا عن ناجح عن عبد الله جمهور. أنه وصل وطوع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ليصلي بعد الجمعة حتى ينصر فيصلي ركعتين في بيته قال يا يا هم مني تراته فيصلي أوقف البتة قال حددنا أبو بك ابن أبي سيد وزهي بن حض وابن النويل قال زهي بن فددنا ستيان بن عيين قال حددنا عمر عمر عمر عن زهري عن سالم عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد الجمعة ركع التليم قال حدثنا وقفرنا بشيء قال حدثنا الغنظر عن ابن جنيه قال أخبرنا أخبرني يا عمر بن عطاة من أبي الخوار أن نفي عبد الجبير أسألوا جزاتي من أفقي من مئن يسألوا عن الشيء يقعه منه وعوية في الصلاة وقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة لما سلم النام كنت في مطام فصليت فلما دغل أرسل إليه مقاب لا تعبط لي ما فعلت إذا صليت بمع فلا تصليها بصلاة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم عن خطر جاء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بدا ألا نوصل صلاة أو لا توصل صلاة وبصلاة حتى نتكلم أولا يعني إذا الآن سلم ما تقوم بشي تجيب ركعتين مباشرة افصل هذه الفريضة للسلم افصل بكبار افصل بالتسجيل افصل بالتقل او تحول معنا لا تصل هذه الهيئة ان هذا من الخطأ قال لو حدثنا هارول ابن عبدالله قال حدثنا حجاج بن ابن محمد قال قال ابن جويد اخبرني عور ابن عطاء ان نافع ابن جبير ورسله الى السيد فإن أغتناه وسأعط الحديث بمثل وعرى أنه قال لما سلمكم في مقامي ولم يذكر الإيمان انتهينا أولايا الحمد من أحكام صلاة الجمعة ويريها بمشاء الله صلاة الأيدي صلاة ماذا؟ وأحكام صلاة الأيدي أسأل سبحانه وتعالى أن يتقضل بنا بكم صادح الأعمال وأن تجعلنا من يسلمون القولة بإنطارنا سبحانه وتعالى محمد شدوا لإلهي بأمك استغفتوا وقلوا